وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُومُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا موسى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي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 وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ basmiraa. Voi, يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً inna, إِذْ inna, إِلَى أُمِّكَ ما يوحى أن فيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من يتبع الهدى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 قال فما بال القرون is قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم knowledge of وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأخرجنا, فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ دَبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَابَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُلِنُّهَا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 فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحّتكم فيسحّتكم بعذاب وقد خاب من افترى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 فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم ولا أصلبنكم في جذوع نخيل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البيانات والذي فطرنا فقض ما أنت قاب إنما تقضي هذه الحياة الدنيا inna amanna bi rabbina li yaghfira lana khatayana li yaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم مَا غشيهم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 Kulumi مَا رزقناكم وَلَا kum, wala, فَيَحِلَّ kora, um, fi, fa, ya, lala, ya,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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فقدفناها فكذلك القص مري فَأَخْرَجَ لَهُمْ مِعِّدًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُمُ السَّافِلِيِّ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إلَيْهِمْ قَوْلَوْا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَوْا وَلَا نَفْعَ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ ruumin, الرَّحْمَنُ ruumin, ruumin, ruumin, ruumin, ruumin, ruumin, عَلَيْهِ ruumin, حَتَّى يَرْجِعَ ruumin, مُوسَى قَالَ siis znajä hyödin, BUKANTSU опimaisin ryhmä järjuden, valistai ihminen ainut. debates omia sarkánhровädi. Sisä trained T snow участkusty ent� läh 93rdä, alatt Madame Norpool Frank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 قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِنَ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 فيذرها قا صف صف لا ترى فيها وَلَا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا وخشعت الأصوات لروح فلا تسمع إلا همسا ja umma izylla taan, faunu, xa, faunu, illa, illa, menna, vina, lahu, ruahmanu, robu, jala, muu, muu, lahu, ja lahu, ja lahu, وعنك الوجوه للحينق يوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فلا يخاف ظلما ولا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 فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما, فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكُ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 وعصى آدم ربه فغوى ثم جت به ربه فتاب عليه وهدى قاله بطا منها جميع بعضكم لبعض عدو. فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنَّ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن أَعْرَضَ عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ قُوْتُ بَصِيرَةً قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهدي لهم كم أهلنا قبلهم من القرون يمشون في مساكيلهم إن في ذلك لا آيات لولن لها ولو ل كلمة سبقت مر عبك لكان لزاما لكان لزاما وأجل مسمى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 ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وامر اهلك بالصلاه واستمر عليها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 ولو أن أهلنا بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخذأ